صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل من يرزقكم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 وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُغْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُوا اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابِ وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون